نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ونسي أجمعين وبارك لكم في أهلكم ومالكم وولدكم وأحسن في عقبكم وأطال في عمركم في طاعته وإياك والسامعين هذا السائل يقول هل الكفار يمرون على الصراط الله عز وجل يقول يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر الكافر يؤتى به إلى النار يسحب على وجهه يسحب على وجهه إلى أن يطرح في النار على, هذا على هذه الصفة وجاء في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم سال النبي عليه الصلاة والسلام قال او يمشي الكافر على وجهه لأنه يأتي يؤتى به إلى النار يمشي على وجهه يعني رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل ويمشي إلى أن يسقط في النار على هذه الصفة يمشي على وجهه يسحبون في النار على وجوههم أن يمشي على وجهه رجلاه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل إلى أن يلقى ويطرح في النار على هذه الهيئة فأحد الصحابة قال يا رسول الله أو يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة فقال الروات الحديث بل أعزة ربنا أي الله سبحانه وتعالى قادر الذي أمشاه على قدميه في الدنيا يمشيه على وجهه يوم